أربعة استمع للجمل الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الوشاح طويل الثوب برتقالي الجزمة جديدة الجاكيت بني القبات جميلة البنطلون أزرق القفاز بنفسجي البلوفر قديم المعطف أصفر